احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل قبل السؤال أحبا أن أنقل للإخوة الكرام بشارة عظيمة شارة جدا وأنه وجدت من فضل الله منظومة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في العقيدة والأخلاق في خمسة وستين بيتا جامعة بدأ سائلا عن منهج الحق يبتغي في عقيدة في قصيدة في المنهج جمعت بين العقيدة والأخلاق وقريبا بإذن الله يعني في الأيام القريبة تطبع وتنتشر بين طلبة العلم ونقيم لها بإذن الله دروس ويسر الله عز وجل لها الانتشار وحفظ طلاب العلم لها والاستفادة منها وتصل لكم بإذن الله قريبا جزاك الله خيرا يقول هل يجوز قراءة القرآن في ماء وشرب هذا الماء والغسل به يعني للشفاء لأن قرأت عند بعض أهل العلم أن هذا الفعل ليس عليه دليل هذا العمل الذي هو النف الماء وشرب الماء جاء في بعض الآثار عن بعض السلف جاء فيه بعض الآثار عن بعض السلف ولهذا رخص فيه بعض أهل العلم نعم الأولى أن يكون النف على المريض مباشرة يقرأ وينفث على نفسه أو يقرأ وينفث على مريضه مباشرة وما الكراءة في ماء و شرب الماء هذا ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أحسن الله ليكم يقول هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم أخذ الـ الـ الـ الـ الأجرة عليه لا بأس بها لا بأس بذلك وجاء في, في ذلك حديث قصة الصحابي الذي قرأ على شارطهم على جعل لكن لا يتخذ الإنسان هذا مهنة له وعملا له لا يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله أنه تفرغ لهذا العمل وجعله مهنة له متفرغا لهذا العمل لكن إن تيسر له نفع لإخوانه محتسبا فلا شك أن هذا أولى وإذا كان محتاجا وأعطي شيئا على قراءته فيجوز له أخذ ذلك نعم أحسن الله ليكم مبارك فيكم يقول هل يجوز عند قراءة الرقية على المريض الذي أصيب بمسج أن يضرب إذا احتاج إلى ضربي لا يضرب ضربا مؤذيا له أو مضرا به وإنما ان احتج إليه بأن يضرب على ظهره ضربا يسيرا أو ضربا خفيفا فهذا لا باس به أما أن يضرب أو يخنق أو نحو ذلك فالإضرار بالإنسان عموما وإصال الأذى له صحيحا أو كان استقيماً لا يجوز حتى ولو كان أراد بذلك إخراج مثلاً مسم به أو نحو ذلك ليس له أن يقوم بأمر يكون فيه مضرة عليه أو إيذاء له نعم. أحسن الله عليكم يقول جاء في سنن ابن من في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي رضي الله تعالى عنها قال فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في محقق التوحيد لا يسترقون الاسترقى جائز ومباح الاسترقى الذي وطلب الرقية جائز ومباح ولكنه خلاف الأولى الأولى اللي يفعل الإنسان ذلك لكنه جائز ودل على جوازه أدلة عديدة ولكنه خلاف الاولى للحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعين ألف الذين لا يسترقون ومعنا لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم رقية لا يطبون من غيرهم رقية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تسترقي الذي يشير إليه هذا السائل لا علم لي به من حيث صحته أو عدم صحته والسال يشير لأن الشيخ الألباني يصحح الحديث فيمكن أن يراجع ذلك وينظر اولا في حكم الشيخ رحمه الله على الحديث وايضا في في معنى الحديث وهل هذه اللفظة هي الثابتة أو في الحديث ألفاظ أخرى ينظر الله أعلم نعم أحسن الله ليكم يقول السائل ما هي القراءات والأدعية التي تكون في رقية المريض وكيف أتعلم أن أرقي نفسي وغيري الأمر ولله الحمد ليس بمعضل ومتيسر وبين يدي كل مسلم والله يسر الأمر على عباده فالفاتحة التي يحفظها كل مسلم هي أعظم رقية أعظم رقها ولو لم يرقي إلا نفسه الا بها لكان فيها كفاية وقل هو الله أحد والمعوذتين كان عليه الصلاة والسلام يرقي بها من به مرض وفيهما شفاء وعافية فالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا لو اكتفى بها المسلم مكررا وملتجئا إلى الله على ثقة بالله وكفايته سبحانه وتعالى فإن فيها بإذن الله العافية والشفاء وابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي ذكر عظم فائدة ونفع الفاتحة في باب الرقية وقال كانت تصيبني أمراض ولا يكون عندي أدوية فما كنت اداوي نفسي إلا بالفاتحه ما كنت أداوي نفسي إلا بالفاتحة نعم أحسن الله ليكم يسأل عن اسم الطيب هل هو اسم من أسماء الله لقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا نعم الطيب اسم من أسماء الله الحسنى وهو دال على ثبوت الطيب له عز وجل كمالا في صفاته وعظمة في نعوته وتنزها عن النقائص والعيوب وأن الطيبات له كما نقول في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات الطيبات لله سبحانه وتعالى فهو طيب وله جل وعلا الطيبات وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما جدا عن هذا الاسم في كتابه الصلاة في كتابه الصلاة وبالمناسبة كتاب ابن القيم في الصلاة ينصح طالب العلم أن يقرأه ينصح أن طالب العلم وعموم المسلمين ينصحهم بقراءة هذا الكتاب ومن لم يتيسر له قراءة الكتاب كاملا فليقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في صفه الصلاه وشرح لهيئاتها واذكارها واقوالها واعمالها وحكمها واسرارها فاذا قرات هذا الكتاب بتمعن وتأمل كان له اثر بالغ وعظيم عليك في صلاتك فحقيقه هذا الكتاب جدير بكل ما مصلي أن يقرأ هذا الكتاب إن لم يستطع قراءته كاملا يقرأ ما يتعلق بصفة الصلاة والمعاني معاني الأذكار فلما جاء للتحيات ووصل لقوله الطيبات الطيبات ولله ذكر كلام عظيم جدا لا تكاد تجد في موضع آخر ونسى الله أن ينفعنا بما علمنا اللهم أعنّا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مضيعين اللهم تقبل توبتنا وغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة